بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم صلي بنا الله وسلامه عليه وعلى اله وتر اخطبوا لحاكم الحناء فان فان الملائكه تستشير المؤمنين صلوه عليه الصلاه والسلام عليه اخطبوا اخطبوا مريع لحاكم لحاكم هاكم برحيين اعلان مريا اعلان برحي مريا هاكم بس رواه محايل في ان الملائكه ملائكته فرحيساء بخضاب المؤمنه مؤمنك خضاب كي سي معنا اعلان كرك ومسدو ملائكته ملائكه الرحمه ملايك توقف الحيساء ملايك تلشيقة محاوة حفظة ضوائي وعمل كايت قوة قان اما ملايكة الرحمة وارضة إليس ودجيو اما ملايك ترمان تهدي بكاوت كي تراحيك انت تابعو الشركة اخضبو مريا اللي حاكم جهكيني الانك مريا عايلي في ان الملايكة ملايكتا اما ملائفة الأرض الأمان تؤذي يكوي سمد تفتبشر وحيكو فرحيسا بخضاب المؤمن مؤمنك علانكي سيوغرت أسمر سيوكو فرحيسا محايا لي اتباع السنة النبي السنة ذي راعده دا وجرا مخالفة هل الكتاب اما يعني يعني علانك أو مذوق معنى محمدو قرك للمريو للمدووشتو جهادت اسئهن حرامو واي ننك هدي جهاد أسبقين اراديسي الان اسكو دولو اسماريو محمدو اسماريو حرامو واي حرامو واي حرامو واي علاقه ده قولنا صلوات الله وسلامه عليه وحاسرين اخفذي قد ام عطيس اذا قبلها رمدين قد جرتين اذا قد جرتين اخفذي قد ولا تنهيكي هجر قوينين هجر قوينين قلوه قر لك غادسي فإنّو كاسي أنظروا وايك وغرح بضن للوجه وجيغا لأكت وجيغي ذو غرحيا وحضا وايكي مقعيس وغليف بضن وليل عند الزوجي ننك أكتشي وغليف بضن واي او أشكو جعلاها واي ناكتشي او احظات ولا حول الله عند الزوج نيتاك معنا عيالها اشكو جعلها كم التعب تخفضي تخفضي بض ولا تنهكي ولا تنهكي حجر بوينين ولا تنهكي حجر بوينين بض ولا تنهكي سامحتيني ومعطيها سلها الله يسوبنا صلواته الله وسلامه عليه واسلامه ومعطيها وحيهات نافق ومعروف فايهات قبلها ريم الدينة هي وجود جرتي ريم الدينة قبلها وجود جرتي هي ذا قبلها وجود جرتي بعد نبلها أركي. وعلى حضلي وحسري ادي يجيب لها الجوليس ادي يجيب لها الجوليس لكن يعني حجر الجوينين مخاكاس او مقاصه الجوينين يعني حجر الجوينين سي ترتيب وجود وحكارب فانه كاسيا اخفضي وجود ولا تنهكيها اجرب اجرد بوين فانه فانه كعني بوين كصف جدجون الانتا معنى اغني انت اكو حل ولا تريكي معنى هيك فانه جدد بول الانتا عم تحل اراشه يا انظروا مم. انظروا انه يجروا الانثى انظروا وملاك بضا الوجه وجو وملك بضا وجي الكاس او قرح بضا وجي الكاس او قرح قرح اذا النساء وجي ذا قرح ها واحضاء عند الزوج نكيده وفوجع لها واحد احضاء ونيف عند الزوج نكيد ناكت هالديلر ناكت ننكيدي قولها فسات هالديلره معناها قصيكو درودي الله واضح قلب بقيسه قلوات واجع لاذي ننكاسي ضدك اقتيسي لافزكو ليها ضد مخشيد معناها وحلو ضد واجع لاذين حكو حيل اخفذي معنا قوت ولا تبئ ويعني ولا تنهكي هيك <تصفيق> عيلي وبالغ انت حسب انك تاسوا اشو يعني اصيها وجيده ولا سيئه يوم محبتنا محبه جعلنا واكهش عند زوجنك انت زي نبي وحسبه لخد اواي ام عطيه لخد اواي ام ناءه امبدينه جبده اذا ابو جرتي طار مشي غيره ادينت ام عطيه ما فيش دهي لاوي يعني نا جبده يعني مكات يعني قبل قاص امغا حن له يعني مكاتك وجه الشريعه ده. الشريعه فريق ملها لشاوه معنى مركاك انتركاس اتقوئيسي قوال يعني يلقافو كل جيسي لاغا طغو ناك تشهوا سوطة دياء مركاسي ناك هاو هاو كخال او كنبارا ايني يعني سحون اي قوكعان او وحير كالقوي وحق الافو اي ها كل جيسي هفأسينين هاكوحيل ايرانين يقولون هكو سوبينين معايالي هذا جريد قوسيت وكل ايسي ابر اتبعيسيت شهوده زولها شهوده لان اباب إيساء نينك يعني جماعيسي لانين عيساء نينك جماعي لانين عيساء نينك مركا عيسكو نين جعلاله لانا ابر حظ كي سمحا احظا احضاد اولي زوجي الهيلي لو اصيري عند الزوجي معناها دافتة الان معناها ننكي وحسب جعلالها هاي الان ابر بحاق محايا <تصفيق> <تصفيق> الى شيقاس قبل قاسد مقعيس انتشاغني ريبيت بحلق ريوو وحنا يعني شهبدي دراد داذلو ريوو جمالكي وجهيلي اصدقى يعني الزياثية وجيد وقور حبادنا ذا النبي قال حديث كان عمركيسي عمرك وحواي إرشاد واي منه صلى الله عليه وسلم معنا أم ديسي وحي أدون كوري وقو أنفعي وآخر رضودي إليه يا وما أرسلناك إلا رحمة العالمين معريستي لو صدري أيها متحي أم دي وحق أشيغي محيالي بنبيغي بحاسب وعمل فلاهي هاي يعني امضا يعني عرفوه شغيه هاي وحي انفعه يعدون كودي اخر راضي يسوشيه الساعين في كل ما ينفع بالدنيا واخراء اخفذي اخفذي اخفذي قدبانا هذا حمزة لحصة وفعضة لحصة وطاة لحصة وخجرة خاعدان لغاية وكل حال فعل ثلاثة لما نتسى أما خمس أما سداس أما زديس كل يقول أما زد توصل يوائي أمر كحاكيس أما زد توصل يوائي يبس در كبه أما زدر هادي لغاية أما أمر هادي كل يو يعني هم زد توصل يوائي عادي حرفك دمبايو مكسور بادي أسهادو أم مفتوحة هي هاي لمضاس والهسنوة مفتوح فتح مجرو أخفضي بل الله غريه سديس بادي انتا عادي همزة دي قماس فعلك ثلاثي هاي هما قماسي هما سداسي همزة ديس همزة Hadee vahe ka dambaya, harafi ka dambaya, aukuhi va maksoor wala kasri hai. Hadees wala kasri hai. Hadees wala gudaa, vilegi mela kurga vaheo, kibasa kuimaha. Khafudiga maana gudnika naga haloo, yon nima ka pwae, aga gudiga. Aga inda zauji, maana nika jamaa aayo, oa ida jamaa aayo هاس يعني دفو هي صنعوه وجعلاه اساء وبنص صلوات الله وسلامه عليه وحسري اخلص دينك معنا ايمان هذه خالص خيال ايمان هذه خالص خيال تقف القليل شيء غير هم العمل عمل خالص خالص عادي كفيتوا هل فيها الغليل كرهك كافيه ما عمل عملك حبيسه هذه اخلص اخلص خلص او خالصيل دينك دينك هذه مع نعيمه كان نعمانك الى روحي او بابي هاي او روحي وشهوات النفس نفس شهوات اله اما لا عضادي خالص كيهال لا عضا اله الاعو واضيعي يسيد اباد سوبه يسيد اله وخالص معناه وحيري كينايو خدور الله و الله كاليراو وحيي تحسططس كينايو قد كينايو يعني لا عضادي خدور ala ghada wahidana taabudid imtithalan li amrihi amarkisi adu kufar baysid ila taabud rabba wa saaku amri in taabudid habb inna daun tit usna rabb gaadhi hay taabudid al hawa janajris adu taabudid marhoom narka absashu in taabudid maro مسائب تأدونك إنا إلي آت كان ود بشتكلي من العابد الملاغ روح عبادة هادي هي أقلن شرك خفيها أقلن محاوة إن إلهي أظن إنا توطيد وعابد أثنى ربك هذه هي امتزالا لأمره اللي هو رضي يسيقو طلبه واحد وحكّل عابدين إن إلهي نارتا أس كان ود جنة اسكو قليو هاو عابو ديني الناس كان نود قلي درادة ديني هاو عابو ديني وصابك اناود قليها ايها ديد عابو ديزنك محا ايه لانو حي انو حياتا ضيبة اذن انك مومنك اه او الهي كعب صدور الهي برينكات حياتا ضيبة نولي هنا اي مكاد عابو ديزن غيك و ارك ومعنها جه مالكو حل هاو عابدين ارزاقت اكو بضاك اهان واردقاسو اخرسو هاو اخرس هنين دقرقاس سلقات اخرس هست هناد هيبكو هشت خليقات ها يعني هاو اخرس هنين وح العبادة لما انتيسي اخرس اهايه صلاة اهاتيه مقعيسه صداقه اهاتيه وبيحي امرك الهي هناد راعو اهان وبيحيه عاد سوبستان لله امر في سي انا اتكفرتو مي سي وعابد يو انا ربي لاهي اد ادون في ستيه تاو عابد كان ريس عدم عيشتها وعابد انا ارتيت كعب سيته انا معابد ادون قبليدي لغالب وعابد. وعابد ربي يا ناسيا اد ادون نتهيت طاب مركز يكفيك إليه وكافيه يكفيك وحاك كافيه يكفيك وحاك كافيه هدسات رأيه بدي يكفيك وحاك القليل وكارك كافيه من العمل عمل كحقيسي هذا الكاير وعمل كاير كاسا كافيه عمل كاير وإخلاص كواطوك وكافيه محايل روحه عند نفت الشهوات في القناوه القشوه خالصها تو يوقفال كده اا كوارح ذا يعني رواخ هيساء اذا بدت يعني الهي الهذا يقتش هيساء من عباد وقمتي امالت اليه واقبل مد امحك هدول فرغي وغره في الدم قليل ومقبول تصير امر مردته هيك اللي نيوان هيك كلام عمل بدل السبس لكن وحق يعني اذكر رفته يعني مراد اقول هذا مراد كادي اني ان ربيا في هيئه همسوب هيس عدسوب هيس انا يعني الريح يعني هيكشها يعني هو مدود eh! Amal yar alahil Ehd umaine huvää o drop ise hulise o hom Amal o hom o hom o Eman o hom o hom o oh o indus all o riaa snf hee om murad on ilha ilaha k Rala Nasi het una olas كاسي مقبول وهي أبا يراضيه مقبول وهي مديره مقبوله إمد مضانه مردوده وكليهين وكاسي لا عضادي إنيتاي إله أجري بسير وهي وها ودواع إن ريبه إنيتكريبه وكاسي بطورات وحق وهميد وموسي كتاب كل سودية وهي وكاسي إلهي ما اريد به وجهي وحي وجهي لو لوجهي لو وجهي ذات دين لو وجهي لو لو قصداي قال لي لو كثير واه وما اريد غير وجهي وحا وجهي هل لو لو سبي حينه فكثيره كسبان قليل واه فمرقى حين بعده وعليه لا تصع في اثار الضاعة بل في اغلاسها نفتها دي وحطوا واسع وشاء هاتهث ويشاء والرواء بذيق والرواه لكن اغلاسها للجروع محكا بل في اغلاسها قد ذال امام غزالي وعزلية اغلو الضاعة ضاعة ويران بضا ها اغلاسه سلمت نوات قشي العلاس والسلمة من الرياء كنوضك الشئ والعجبي وقال لنا حسن الحرير سدها داع داع الإخلاص لها عند الله الهي اكتشي وحيقول الله من القيمة قيمة حقه ذي ما لا نهاية له الهي حقيسي قيمة حقه ذي وحيقول الله هين نهاية الله هين اقول اكثر ضاعة ضاعة داعت بضن ضاعة بضن اذا اصابتها هذه الافة افدان هذي كلها عضو غيمة لها غيمة مالهاتو قورية يوجد عجبي هذي لا عضا الى حقلان فيه عجبي هذي لا عضا الى حقلان الا اتداركها الله تعالى بلد الهي انا شو لا يطل عمل البت عمل ما يراده وكيف عمل مقبول امر مقبول ايش يراها عمل ما او عمل نبات قال عمل خالص سيما عمل مغبول مقبول اس يراها Ibrahima lukhia leviidji vahal hiri an amaline kelea amal kao ni taa salada duguhaj ni la suma ni taa quran lakar saai taa salada lakar saai vahasiri idha kubi lahadil akhbalo ilai akhbalo lai ولكو بيترو اه غابت بلكو بيترو انتا وحاوضناي حديثة نبي اخصو الشاقي اعماشاني اله انا اخلصنو وانكاديين تو الدنيا انكو جري هينو وخلقي انكو جري هينو اسعانين خلقي انكو جري هين اسعان خالقه انكو ضلبينا خالقه دي اعماشا اخلص اده حقين كان له خلق مخلوق وائل هات مخلوق هنا ده حقين عبسيد وشوبين ده لجرسن وشوبين انا ما غزالي هذا له شوابين وابد النهايه اصلي هي انما تطلات بصر اهل البصائر من الابادي مش هل الاخلاص هنو يعني عنده هاد كله يعني خلاص يعني عماشة باضي قوت ايه مرهجرين وقالوا شأنه في الصفوة شأنه هو روى عماشة لو روى دون وحواه سافي عاشر لا في الكثرة دي بدنان دمها وحال اركة هل يعني فس يرقو يرقو حبيهان او كلية وحاسك روجي يعني فس او ووي او يعني جوهر او كلية خرزك خيطة Amma neki amelki esi aradai Vakas Yabab kaanai ya, Nafir, roofeer Hadis amelki esi mughlis Aai Ilahi yani, inti badnid O ikhlas kukud jinnin Vakai khair badantahai Eemarka Malinti Son Angulia diskarabti Sharabka diskarabti Haya või nafta Hraaahad ka فهو كم عيسى مركز و حي نفتة و كحارم حي حنتي بانكي نميمة أفقاد أكبر إيساء مركز محاكو ياله وحليك تفاعد كونغها وحك كلا وحديك نصيب كادي مانغها و يعني باهدي يونكي بسكالي أمسي ياله وحك كلا وكلا وكلا وكلا وكلا وكلا فلادي عودي نفتاد بنوجيش ركوعي سجودكي هذا اخلاص كجيرين هذا اخلاص كجيرين إذن السذيلة لكن نفتحوكي لبنيات توحال وابتلي بلواسطة هنا وحياة وحياة وحياة حجران هذا رادي قبل ذاسي يو اخلاص الان تاسي حدي ادهاس يعني ادودت إلهي أحسكوه شعر أدونا تهرقوعي بدناي سجوتي بدناي سونكي تسوميسي إلهي كالحديس كالإغلاق هناك أحسكوه توسيو وإخلاص كالغيال العرقاء من إلهي ماهنة وحكالأغاين النقادد وقال إن تأدم بوحواي إخلاص معنهي سواي لغاهان غيال الله فويت أعادو استوتوس لجللين اخلاس معنهي سوحوائي لا عضادي او استوطسس اتقليلي استلاح وحالي اللغة دا ساحاها أي. او ايه اللغنة او تخلصت يعني وحياوها او ديها قلايان او سافئها شدها دي بوريهايان اناتك يعني ديرست او وضاء عدينينك وحياوها او يعني قلب بجيس او قلب بيس لوايو وداعدا حقلاي يهدسك صافي اعادو خالص اللهم قاوا لاي خالص اعمال شاه الله كدغو اخلصوا اعمالكم سيتنا وعلى اله وصحبه وسلم تعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا صدق يا لاديف Eesir, vallatu asiru ainii kerim, subana salavatullahi vuselamu aleyhi ve asirin. Ve asirin, ahlisu kallisa, aamalakum aamashini lillahi ilaha uqallisa, aamashini ilaha uqallisa, ilaha uqallisa, ilaha أخلصوا أخلصوا أعمالكم أعماشينين لله إله وخلصا إخلاصك الدين كالكمالك يسوا شرك لك بريء هذا معنى لا تتخذوا مع الله إلها آخرا معنى عبادة ديني عبادة سبسيسين إله خالصوا ويالا الشريك هو ويالنا كل سهله رائع ايه محايا فان الله الهي لا يقبل الهي اقبل مايو الا ما خلص لهو حلو خالص يالي معاني وهو خالص لهو يالي لس الهي اقبل اقبل ما خلص الله لا يقبل من الاعمال الا ما عمل اسخلص عمل كاسو خلو سلوه لو خالس يالي اغيار قمانتي لخالس يالي معايا لي اخلاص كشرطي وحاس في هاي عبادة دا, دا عكستو اقبل كيدي اخلاص عمل والبؤلس امري يعني وحاو عمل او شرطي اه يعني لهيرو يعني اقلاء اخلاص على كل حال نعم ترى معناته هذه الى حق سن اجتهد وقات على الله روحي الهي ما كاتروح باليسي وحال ونعمي والاي كسي حق سن اكتب لك اظن انك ايمان وكذلك إن انك مجاهدك اجتهادك جلايو انال روحت اجادو من الله لاي حق سن لا من عبد المجاهد انك هو جهات مايو حقيس انه يهين محايا الهي وساهل وما نصره الا عند الله اعماش الامان تهي اصاص ليهواه خلاصة وبانت على كل حال كاس كل اعصاص ليهواواه نفت انا ربك ايدي اكتكت هوه نفت مرقية ربك ايدي اكتكت هو حلو وقد وحلو قدر اقلاطه وحي ادهن هيس مملوك وعيال كستب يعني انلهي غير شلوجن والله ابتدات لما انت الهي حديس والله حدي ادونكا ساس اهين وحاس سوق سهايو بحس اسوبي ادونكي سي وما المرو الا عبد رب هو يعطون خفول با ادون في السراب هي رب يسق ادون عليه الصلاه والسلام تعس عبد الدراهم تعس عبد الدينار تعس عبد الخميسه يا صالحين كبصع انت او عملك صوب صوتو عبادة صوب صدام اعماشو دو كل وحابوري وحواي ماله اوين اقبرو هزا محيالي اخلاص ملحايو اخلاص شرطي علمي هوت البرتالي محالة عمل فل عمل فل محالة وصوبها اخلاص وصوبها سعرئين هذي عملك خالص الوجه لها سهين العلمين الله وبرها بلا عمل سيها يبليس بعالي ماسه دي عالم المسائل عالم المسائل عالم المسائل احنا بدنا نجرب بي ده شوي مع ذلك يعني علمي علمي مهن محايل عمل مهاسه الى علومه الله من عباد العلماء قيلس ما شاء الله من عباد العلماء وعاملين ته ومخلصين تها الله وضع كلهم قواصلون عمل قودي إلهي أخلصي إما ما غزاله وحاسر سبيل النجاة فقوش الله قرشه جيد وحواه أنت أخلصت عملك عملك عدينا خالي يجد وتجرد أتكرار لآدي إرادتك إل... إرادتك إرادتك إرادتك لله يقرر لآب. معنى خاصة يوهاب ومحايل قلوبتها يو نواسي درامان تهدي بيده تعالى يا هاتف لهم غزال يعيز وهاتف انت قلب الهي نسيء كله وهي المحرم ده يعني الهي معنى محايل هدئت الهي عمالك هذا وخلصت وإهدتس كبحسد عجب مو بقبانا داد يعني يجير اسئله يا غلوب طبق وصائلة داد قالنا اسئله يا بو صخرا حبي قادا جعلك هذا دادك غلوب طواج اللي بوحيها وحيالها او ادي عبادة ادي خالص يتهي واحد وحيالها او جهاد بضن اتخجوه دي قادي اتذالك اتكو قارلين اخس دي حد يعني ادو يا ادويروس مخلوق غرضه هذه ادو غسيس مخلوق او جعلاذا حكو اركان عمل كذا كل شيء كيان يعني اسرع بدون تجهيز ان القران بدنا ارييس ان يعني او عباده هذاه بدون تدك اجلو او شو بهس انو قلت اليه واقع الى إلهي وحشكو عرق لها أسخط عليك إلهي وحشكو عرق الخلق أجمعينا تكونوا مرتاحين وزالوا الإذن الشرمال من الخاسرين دايزاء أهلس عملكا ما شادي خلص معايا لننكع إليك عبس هايو كاسمها في ثلاثة أولمات ما خلصا حدا